بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م ر ا كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى من ومن تنظر باذن ربهم إ ل ى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد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 و َ إ ِ ذ ْ ت َ ذ َ ن َ ربكم َُُّْ لئن َْ شكرتم ََُْْ ل َ أ َ ز ِ ي د َ ن َّ ك ُ م ْ ولئن ََْ كفرتم ََُْْ إ ِ ن َّ عذابي ََِ لشديد ٌََِ وقال َََ موسى َُ إ ِ ن تكفروا ََُْ ن ت ُ م ْ ومن ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ جميعا ًَِ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 قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين آ م ن و ا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه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 ف أ خ ر ج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره أ وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها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 من الناس فمن تبعني ف إ ن ه مني ومن عصاني ف إ ن ك غفور رحيم ربنا إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بواد غير ب ي ذر عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل أ ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 ربي لسميع الدعاء رب ي ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ا ل ق س ا ب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 وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا إلى أجل فيقول قريب الى ذ ي ن ربنا أخرنا ظلموا ل إ اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 هذا بلاغ للناس ولينذروا بي وليعلموا أ ن م ا هو إ ل ه واحد وليذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب